بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم أهل السنة بموديه أن يقدموا لكم هذه التلاوة بصوت الأخ أبي عبد الله إبراهيم بن محمد القسمي, القسمي الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها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 قامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآذر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان نُرْسَاهَا فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر منذر من يخشاها كأنهم يوم يروا لم يلبثوا إلا عشية أو بحاها الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ويقول الكافر يا ليتني يا ليتني كنت ترابا